فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب الضمير في قوله منهم عائد على بن النضير والفي الغنيمة بدون قتال وقد جعله الله تعالى هنا على رسوله خاصة وقال فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء اي لما كان إخراج اليهود مرده إلى الله تعالى بما قذف في قلوبهم الرعب وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم كان هذا الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه غيره قال صاحب التتمة وقد جاء مصداق ذلك عن عمر رضي الله عنه الذي ساقه الشيخ تغمده الله برحمته عند آخر كلامه على مباحث الأنفال عند قوله المسألة التاسعة اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفقة سنته من فيئ بن النظير لا من المغانم وساق حديث أنس بن أوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال لهما إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال عز وجل ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب؟ إلى قوله قدير فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله احتازها دونكم ولستأثر بها عليكم لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله إلى آخره انتهى وكانت هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاء بعدها ما هو أعم من ذلك في قوله تعالى وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي عموما فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهذه الآية لعمومها مصدرا ومصرفا قد اشتملت على أحكام ومباحث عديدة وقد تقدم لفضيلة الشيخ تغمده الله برحمته الكلام على كل ما فيها عند أول سورة الانفال في كلامه على قول الله تعالى يسألونك عن الأنفان فاستوفى واستقصى وفصل وبيّن مصادر ومصارف الفيء والغنيمة والنفل وما فتح من البلاد صلحا أو عنوة ومسائل عديدة مما لا مزيد عليه والحمد لله تعالى قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم معنى الدولة والدولة بضم الدال في الأولى وفتحها في الثانية يدور عند المفسرين على معنيين الدولة بالفتح الظفر في الحرب وغيره وهي المصدر وبالضم اسم الشيء الذي يتداول من الأموال وقال الزمخشري معنى الآية كي لا يكون الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة يعيشون بها بين الأغنياء يتكاثرون به أو كي لا يكون دولة جاهلية بينهم ومعنى الدولة الجاهلية أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة لأنهم أهل الرئاسة والغلبة والدولة وكانوا يقولون من عز بز والمعنى كي لا يكون أخذه غلبة أثرة جاهلية ومنه قول الحسن اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا يريد من غلب منهم أخذه واستأثر به إلى آخره قال صاحب التتمة أثابه الله والجدير بالذكر هنا أن دعاة بعض المذاهب الاقتصادية الفاسدة يحتجون بهذه الآية على مذهبهم الفاسد ويقولون يجوز للدولة أن تستولي على مصادر الإنتاج ورؤوس الأموال لتعطيها أو تشرك فيها الفقراء وما يسمونهم طبقة العمال وهذا على ما فيه من كساد اقتصادي وفساد اجتماعي فقد ثبت خطأه وظهر بطلانه مجانبا لحقيقة الاستدلال لأن هذا المال ترك لمرافق المسلمين العامه من الانفاق على المجاهدين وتأمين الغزاة في الحدود والثغور وليس يعطى للأفراد كما يقولون ثم هو أساسا مال جاء غنيمة للمسلمين وليس نتيجة كدح الفرد وكسبه. ولما كان مال الغنيمة ليس ملكا لشخص ولا هو أيضا كسب لشخص معين تحقق فيه العموم في مصدره وهو الغنيمة، وكذا تحقق العموم في مصرفه وهو عموم مصالح الأمة ولا دخل ولا وجود للفرد فيه فشتان بين هذا الأصل في التشريع وذلك الفرق في التضليل وقوله تعالى فلله أي الجهاد في سبيل الله وللرسول لقيامه صلى الله عليه وسلم بأمر الأمة وكان يأخذ نفقة أهله عاما وما بقي يرده في سبيل الله ولذي القرباء أي من تلزمه نفقته واليتامى والمساكين هذا هو التكافل الاجتماعي في الأمة وابن السبيل أي المنقطع في سفره وهذا تأمين للمواصلات فكان مصرفه بهذا العموم دون اختصاص شخص به أو طائفة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آملين أن يجمعنا بكم لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته